م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه ي خلفكم n o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 「私たちは今日の夜を迎えた日の出」 لفضيله ا ل ج ن ب و ر محمد راتب النابلسي Ia akan melakukannya you、uh -huh. You want to go to bed? you و ر ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا you 何 Thank <laughs> you.